السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي دي تمر الأيام وها نحن في الجزء التاسع من سورة مع سورة الأعراف وهذه السورة كما بينا تتكلم عن حسم الانتماء إلى الله عز وجل وحسم موقف الإنسان هل هو مع أهل الحق أو مع أهل الباطل وبناء على هذا الحسم يكون الحال في الأخرة هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار من أهل الاستجابة الأمر لها سبحانه وتعالى أم من أهل محاربة أمر الله عز وجل والإعراض عنه أم هو من الغافلين تمضي الآيات مع سيدنا شعيب عليه السلام كما بينا في الدرس الماضي قال الله سبحانه وتعالى قال ملء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الذين أمنوا معك من قريتنا أولا تعودن في ملتنا قال أولا كنا كارهين قال على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها خضوع أهل الحق لأهل الباطل وتذبذبهم ولجعهم عن الحق بعد أن بان لهم واتضح لهم يعني يفقد الناس الثقة في الحق ويجعلهم يتذبذبون مع امر الله سبحانه وتعالى مما زهد الناس في طلب العلم قله انتفع من علم بما علم قال قال الذين استكبروا من قومه اخجنك يا شعيب ولجين امنوا معك من قريتنا او لا تعدنا في بلدنا قال اولى وكنا كارهين أرفترين على الله كذبا انعدنا في ملاتكم بعد أن نجينا الله منها لا يسع الإنسان بعد أن ينجيها الله سبحانه وتعالى ويتبين له الحق إلا أن يثبت على هذا الحق ففيه هداية للناس وتثبيت لهم الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله كان في فتنة خلق القرآن كان يضرب ضربا شديدا في لحظات يعني احتاج فيها إلى المدد من الله سبحانه وتعالى أرسله إليه على لسان واحد كان سارقا يدعو لهذا السرق يقول اللهم اغفر له فسئل قال هذا الرجل جاءني وهو يضرب ويعذب قال له يا امام, يا إمام لقد ضربت ثمانية عشر جلدة في السرقة فلا تضعف انت في سبيل الله انظر للتثبيت لقد افترين الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يقول لنا ان نعود فيها الا ان شاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما الله توكلنا الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين بالحق وانت خير الفاتحين. فتح حسم ووضوح مع امر الله عز وجل من نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وتنضي الايات ويعلق الله عز وجل على مصارع المكذبين يقول سبحانه وتعالى وما ارسلنا في قريه من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مثانا سيئة الحسنة حتى عفوا وقال قد مسى آباءنا الضراء والصراء ما اعتبروش دايات الله سبحانه وتعالى ولا بانتقام الله من المكذبين قالوا دي سنن كونيق دي مظاهر طبيعية دي حاجات ما لاش بانتقام أو بغير ذلك قالوا قد مسى آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغطة وهم لا يشعرون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 او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا دحا وهم يلعبون اف امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون نسال الله العفو ثم تدخل الصوره في يعني قصه فرعون وهو طبعا قصه لا تغيب لا غيب عن هذا الموضوع حسم الصراع بين الحق والباطل وفيه موضع حسم واضح جدا السحر سحر حاسم موقفه 180 درجه شوف اول ما جم قال وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وان كنتم من المقربين قال لهم موسى القوا قال يا موسى اما ان تلقوا اما ان نكون نحن ملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أو حين إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف وما يأفكون يقال أن الحية التي استحالت من العصى فتحت فاها فكان فكوها الأسفل على الأرض وفكوها الأعلى فوق قصر فرعون حية عظيمة سجل الصحراء لهذا الخلق ولهذه العظمة التي هي بخلاف ما يصنعون من الحبال والعصي لعب العيال كانوا يعملوه هذا خلق هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى فألكوا يا الساحة والسجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون تحولوا تماما دعنا مثل جلبي يبحثوا عن بعض المنافع الدنيوية خضعوا تماما الله سبحانه وتعالى قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفانا مسلمين موقف جميل جدا يعني هو ال الذي يثني القرآن عليهم بهذا السبات وهذه ال وهذا ال الوضوح مع الله سبحانه وتعالى وإثار أمر الله عز وجل كما في شورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرانا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذا المشهد سجل القرآن بحروف من نور ودل الأمة عليه حتى تتأسى وحتى تتعابر وهم بني إسرائيل نعتبر منهم ونتأسى بهم في مثل هذه المواقف ولكننا لا نتابعهم فيما فعل بعد ذلك من المخاذي ومن العيوب التي سقطوا فيها حتى تذبذبوا موقفهم بعد ذلك تذبذبوا ولم يحسموا أمرهم ذكر القرآن ذلك حتى نتعلم منهم قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده ولعاقبة المتقين أهل الدعوات يصبروا ويتحملوا ويروا الله من نفسهم خيرا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إيه ده؟ ده كلام يتقل النبي ده كلام يقوله أصحاب دعوة أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما يجئتنا قال عسى ربكم أن يخلق علىكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون مشكلة بعد ما تتمكنوا في الأرض تعملوا إيه؟ وقد تمكنوا وأفسدوا وفسدوا وأضلوا وأضلوا بس الله العفو والعافية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم الصالح بالعلم الع... العلم النايف والعمل الصالح ثم يذكر لنا القرآن قصة الحرب القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثنهم يوم السبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بمكانهم بمكانهم يفسدون القرآن يخت... الله يختبرهم كانت الحيثان السمك يأتي يوم السبت هم يوم السبت أجاز فتحيالوا على أمر الله سبحانه وتعالى راغوا كما فعلوا مع البقرة في... في سورة البقرة راغوا عملوا نصبوا الشباك من يوم الجمعة واليوم الحد يلموا الشباك وإحنا ما عملناش حاجة فما الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به وإذ قالت طائفة منهم لما تعذون قوم من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا كان فيه ناس بيعمل الغلط ناس بيعملوا هذه الحيلة على أمر الله سبحانه وتعالى وآخرون ينهونهم لا تفعلوا ذلك وفيه طائفة ثالثة بتنهى اللي بيمهوا بتنهى اللي دول ما فيش بيهم راجع مش هينفى على بتعملوا ده بيصبطوا المصلحين في دول طائفة كبيرة جداً ما وجود يصبطوا المصلحين هاي أنت هتغير الكون خليك في حالك بدل ما تقول لك كلمة ده هي تروح قلها للغلط رح قلها لأهل الباطل مش قادر اشكت ما تصبطش أهل الحق فشوف النتيجة ثلاث فرق فرقة مفسدة وفرقة مصلحة. وفرقة أخرى بقى مثبتة لم تحسم انتمائها لما ذكر الله عز وجل النتائج فتيجة الفرقة الثلاثة قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء المصلحين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمكان يفسقون هم الفين الفرقة الثالثة قال العلماء إما أنهم مع الذين يظلمون أنهم تخارصوا عن أمر الله وسكتوا وإما أنهم أهمل الله أمرهم إهمالا لشأنهم كما أهملوا أمر الله سبحانه وتعالى فلنحضر من التخارص مرض الخرص الذي يصيب الإنسان في أمر الله سبحانه وتعالى و لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنطق ثم يزغل الله سبحانه وتعالى لنا في ختام الصورة ختام الصورة في سجدة سجدة والسجدة في حد ذاتها حسم انتماء خضوع تام من الله سبحانه وتعالى وإذا عان الله سبحانه وتعالى مما يتناسق مع جو الصورة وموضوعها فليكن الدرس الذي نتعلمه هو أن تحسم انتمائك مع من أنت ومن من أنت حياتك ما تحتملش إلا أن تجعلها لله الواحد القهار عز وجل لا تفرط فيها ولا تضيعها ولا تصرفها وأنت صامت وأنت متخارس اجعلها لله عز وجل وليكن قل إن صلاتي ومحياي ومعتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك المرتوان أول المسلمين ثم ندخل على ربعين من سورة الأنفال سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في غضون غزوة بدر قبل وأثناء وبعد غزوة بدر لتبين لنا معنى النصر وتعلق عليه ولكن بتعلق إلهي يا رباني سورة الأنفال أو سورة بدر هذه السورة تبدأ بداية حجيبة جدا المسلمين منتصرين في بدر راجعين منتصرين ويعني نصر يوم الفرقان نصر عظيم جدا كانوا 300 وقدام 950 وفرق في العدد والعدة والعتاد ولكن انتصر المسلمون القرآن لا يذكر ذلك النصر في بداية السورة ولكن يذكر السلبية التي حادثت من هذا الجيل الطاهر اختلفوا على الغناء بعد من حتى يرى سيدنا جابر بن عبد الله يقول اختلفنا على الغنائم حتى ساءت فيها أخلاقونا هم بيقولوا كده يعني ساءت فيها أخلاقونا شايفت سوء أخلاقوهم يعملوا اي يعني حتى ساءت فيها أخلاقونا في نزل القرآن يقول مش انتصر مسلمنا في بدر وكلا يسألونك عن الأنفال يخسر انت بتسألوا عن الأنفال يسألونك عن الأنفال كأنه يعني تعجب من حالهم أنفال ايه لتكلموا عليها يسئلك أنفال كل الأنفال لله والرسول سيب موضوع ده على جنب اللوقتي خالص فاتقوا الله وأصحوا ذات بينكم وعطيعوا الله ورسول الله كنتم مؤمنين طب الأنفال إنما المؤمنون تعالوا إشراح الإيمان بتك... نسأل على الأنفال مش على الإيمان رب الله سبحانه تعالى يتكلم عن الإيمان هم يسألوا عن أنفال لهم لا أتكلم عن الإيمان اكتفاب الصفات وتحقق التحقق بيها التي تأتي بالنصر مش أنتو مش هو أن القرآن يتكلم ربعين قبل أن يجيبهم بقر ان شاء الله في سورة الأنفال بعد ربعين آية قبل أن يجيبهم على سؤالهم الأنفال نعم جاوبهم بس بعد ربعين من بيان المهم من بيان الأهم هم يسألوا عن حاجة مهمة القرآن يصرفهم عنها ويجيبوا عن الأهم أين الإيمان أين الثقة بنفس الله سبحانه وتعالى بقى لما تيجي الدنيا نتفرق عليها كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادونك لك في الحق بعدما تبين كانما يساكون إلى الموت وهم ينظرون وإذ الله إحدى الطائفتين أنها لكم ويتودون أن غير ذات الشوكة ستكون لكم عايزين العير اللي كانت مع عبد صفيان اللي فيها كلها مغانم ومش عايزين تقابلوا النفير اللي كان مع أبي جهل وفي ألف مقاتل ربنا صحوانه وتعالى صرف عنكم العير وقابلكم بالنفير قابلكم بجيش أبي جهل أنتم عايزين الغنمة السه الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دائبر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ثم يذكر الموقف الجميلة واللقطات الناجحة اللي نجحتم فيها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ومن الاستغاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تستغيثون ربكم كلكم عشان سيد محمد صلى الله عليه وسلم استغاث كان في العريش الذي بناه له سيد سعد بن معز وأشار بمنائه وقف الله سبحانه وتعالى بكل تضرع وكل استكانة وكل أمل في الله سبحانه وتعالى اللهم إن تهلك هذه العصابة الفرق هذا الفريق لا تعبت في الأرض اللهم إن أردت ألا تعبت في الأرض فهلك هذه العصابة اللهم أنجز لي وعدي وعدك الذي وعدتني يدعو الله ويستفيس حتى سقط لداء عن عاطقه صلى الله عليه وسلم فاحتضل نصيدنا أبكر قال يا رسول الله بعض ملاشرتك يا ربك يعني يكفي القليل من هذا يا رسول الله لقد ألحعت على ربك والنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويدعو ولا يتوقف عن الدعاء حتى اخذته سينه من النوم فافاق فصلى لما قال ابشر بكر اتاك رسول الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه على وجيه النقع غبار المعركه يا جبريل حضر من الملائكه يقودهم كده المعركه خلصت خلاص كده المعركه خلصت النصر عند الله سبحانه وتعالى وفاحت النبي صلى الله كان بوجود الملائكه مع رسول الله صلى الله فخرج من عريشه وقال يذب في الدرع ويقول الله أكبر سيهزم الجامع ويولون الدبر وأخذ حفنة من الحصداء فرمى بها وجوه القوم وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما منهم أحد إلا دخلت أنفه وعينيه ومن خريه أذنيه وعينيه امتلأ ولذلك سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه المعركة يذيرها الله عز وجل من فوق سبع سماوات والمسلمون يحققونها مراد الله عز وجل فيها ربنا بيعمل بكم حاجة كبيرة أوي ما تجوش تكلمها الأنفال بقى ما تصغروش نفسكم ما تصغروش نفسكم الله صحوانا كبركم وعلى بكم شوف توجيه القرآن وتنبيهه على عدم التصاغر لديه الدنيا يقول سبحانه و ولكن الله رمى وليبلى منه بلاء حسن إن الله سمعنا علينا ويقول عز وجل يذكر المسلمين بما كان ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يوم الهجرة أيام الهجرة ليلة الهجرة, الهجرة, الهجرة, الهجرة, الهجرة ويمكرون ويمكروا الله والله خير المال كريم وإذا تتلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن ولا ألم ولا عرق ولا يعرفوا إن هذا إلى أسطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء طيب الطبيعي أنك تقول إيه إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه شوف الكوب الدماغ والعناد والكبر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب من أليم بناء العذاب نسأل الله عفو العافية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليك وسلم يا سيد يا رسول الله وما كان الله معذبهم هم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صفير وتسفير سأسأف دي فذوق العذاب من قد يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هذه إرادتهم فما إرادهم الله سبحانه وتعالى فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ومن قوم Ils قرآن يبثه في قلوب المؤمنين في مواجهة مقر الكافرين وعنادهم وإعدادهم للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ومن قسمهم لرقال بالدجانفس ليميز الله الخبيس من الطيب ويجعل خبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا بعد كل الإنت ده وبعد كل الصد ده إن ينتهوا يغفر لهم ما قد يا الله يا الله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والخضوع كله لله والأمر كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير, بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يرزقنا حسن تدبر القرآن والتأثر به والعمل به وصل اللهم أسلم وبركة رسينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته